عطرة من الذكر الحكيم الشيخ أبو العينين شعيشة يتلو ما تيسر من سورة البقرة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ I, uh, ahí Wa me неплохо ماش اي دمت ام شمو انذ What is that? بلين On Käy let the what What? And all men. one main وَتَكُومُ مَا عَلَّيْنَا كُمْ ontem Ou... O mm -hmm. lan la ku